بسألك نفسي بدونك ملها لك غلا في خافقي شيد صروح تبطي رياح الفراق تشلها والدليل والدليل اليالفت منك الجروح ما ألقيها القفى واقبلها دلت الفرقة على ناري تفوح وقبل محبال الوصالة حلها دوك نصروحي ولا أشوفك تنوح وكانها مكفتك خذها كلها وكان قدري كبير يا الوجه السموح بطلبك طلبه وبيتفطلها دمعتك, دمعتك, دمعتك لا تهلها من قبل اروح انتظرني ليه نروح وهلها انتظرني ليه نروح وهلها انتظرني ليه نروح وهلها